فلا تطع المكذبين وادو لو تدهن فيدهن ولا تطع كل حل في مهدم هماز المشائم بنميم مناعل الخير معتد أذيب عُتِلِمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ انْ كَانَ زَامِعًا وَبَنِينٌ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُ وَبَلَوْنَا هُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَقَافَ عَلَيْهَا قَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِينَ فتنادوا مصبيين أن يودوا على حرضكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتقافتون ألا يدخلن هل يوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين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 أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لَلَ أَنْ تَندَرَكَهُ يَعْمَةُم مِر رَِّهِ لَنُ بِزَبِعرَ إَهُ مَزْمُم فَجَ تَبَهُ رَبّهُ فَنجَعَلَهُ مِنَ الصالحين